الحمد لله رب العالمين ويسلم ويسلم, ويسلم على نبينا محمد الخاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسام إليه ومدين أما بعد عيها المسلمين والكرام فهذه الحلقة السابعة والحمسون بعد المئة من حلقات احكام القرآن بل من حلقات من احكام القرآن نتكلم فيها على مبقي من فوائد واحكام الآيات السابقة وهي قوله تعالى أُحِلَّ لَكُلَّيْخِ السَّيَامَاً رَبَقِهُ لَا نَسَائِكُمْ إِلَى قَوْنِهِ كَدَالَةً يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمَ تَقُونَ فسبق الكلام على الفوائد والأحكام إلى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم ومن فوائدها وأحكامها جواز الأكل والشرب والجماع إلى أن يتبين الفجر لقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ويتفرع على ذلك أنه يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب ضيجان مع الشك في طلوع الفجر يقول حتى يتبين ولأن الأصل بقاء الليل ومن فائد هذه الآية وإحكامها جواز صوم جنوب ووجهه أن الله إذا أباح للإنسان المجامع إلى أن يطبع الفجر لازم من ذلك أن لا يعتصل إلا بعد طبعه فيكون صوم جنوب صحيحا وقد ثبتت بذلك السنة الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصبح صائما وهو جنب من جميع أهله صلى الله وسلم عليه وسلم ومن هو إدراك الكريمة أن أن الأصل الثابت لا يزول إلا بيقين يقينا يكونوا غشبوا حتى يتبين لكم الخيط الأصل الأبيض حتى يتبين وهذه الفائدة قد دل عليها ما ثبت الصحيح من حديث عبد الله من زيد و أبيه رضي الله عنه أنهما في من أشكل عليها الأحدث أم لا فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يخرج من المسجد ولا يصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومن فوائد الآخر وحكمها أنه لا جوز الفتر قبل تحقق غروب الشمس يقوله ثم آت المسلم إلى الليل والليل لا لا يكون إلا بعد غروب الشمس ولهذا لا يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب مع الشك في غروب الشمس ويجوز يجوز أن يأكل ويشرب مع الشك في طلوع الفجر وجهه من من هذه الآية أنه هنا قال حتى يتبين لكم خيط العدد من خيط العصر من الفجر وهنا قال إلى الليل ولأن الأصل بقاء ولأن الأصل بقاء وما كان على مكان فالقصد في مسألة الفجر تقاو الليل والقصد في في مسألة الفطر تقاو النهار ومن فوائد الآية الكلمة الإشارة إلى مشروعية الاتكاء لقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكمون في المساجد ومن فوائدها أنه لا اتكاف إلا في مسجد لقوله وأنتم عاكمون في المساجد والمساجد تشمل جميع المساجد من حل أو حرم لأن أل فيها للعموم وليست للأحد وعلى هذا فيصبح الاعتكاق في كل مسجد سواء كان من المساجد الثلاثة أو من غيرها كما أروي عن حروفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا اعتكافة إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى فهو حديث ضعيف وإن صح فالمراد الاعتكاف التام وأملت الاتكاف مزلي فوز فصح ووجز وفي كل مسجد ومن فوائد هذه الآية وحكمها أن مباشرة النساء من المعتكف مبطل للتكاف لانه منهي عنه في نفس ومن هو عنه في نفس العبادة يفسدها كما يفسد كما أفسد الكلام الصلاة لأنه نهي عن الكلام في الصلاة ومن فائد هذه الآية وأحكامها ما الشرعية الاتكاف ووجهه انه منطبقه به احكام وهذا يدل على أنه من شرائع الله عز وجل ولكن ما هو الاثاث المشروع المسموح الذي هو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب هو الاثاث في العشر الاواخر كما اعتقد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وإلى حلقة المقابلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته